أ ع و ذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم و إ ذ قال عيسى ب ن مريم يا بني إ س ر ا ئ ي ل إ ن ي رسول الله إ ل ي ك م مصدقا لما بين يدي من ا ل ط و ر ا ت ومبشرا برسول ي أ ت ي من بعد اسمه أ ح م د